في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِنَبِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وفصيلتي التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجي اللہ وہ وجمع فوا ان الإنسان خلق هلوعا اذا اد الشر جزوعا واذا ادمس الخير منوعا الا مسلی الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون انہ غیر مرو مین